الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم الإمام الحافظ عمد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله له ولولديه وللسامعين آمين نعم وفي الدرس السادس وفي تفسير سوره عبس قال المصنف رحمه الله تفسير سوره عبس وهي مكيه قال الله تعالى عبس وتولى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 واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفرة كرام بره قال المؤلف رحمه الله ذكر غير واحد من المفسرين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في اسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل, اذ اقبل ابن ام مكتوم وكان ممن اسلم قديما فجعل يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه وود النبي صلى الله عليه وسلم ان لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبه ذلك الرجل طمعا ورغبه في هدايته وعبس في وجهه وعبس في وجه ابن أم ام مكتوم واعرض عنه في وجه ابن مكتوم عنه واقبل على الاخر فأنزل فانزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال شيخنا سلمه الله وحفظه وهذا يدل على الأمان في تبليغ الوحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم عتاب ربه جل وعلا له فبلغ الامه عبس وتولى أن جاءه الأعمى قال وهذا كقوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه من هو؟ زيد بن حارثة مولى وخادم النبي صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله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 عفى الله عنك لما أذنت لهم لم يكتم ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنت كلام شيخنا فالطالب العلم والعالم والداعي إلى الله والمصلح في الناس لابد أن يكون أمينا في البلاغ لا يكتم شيئا لا يكتم شيئا عن الناس من الحق قال سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا ولم, ولم يكتفى بذلك وإنما قال الله إلا الذين تابوا, و و وإلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فلكي تكون التوبة صالحة لا بد من البيان إذا كتمت شيئا يوما لا بد أن تبين هذا الباطل الذي قلت به أو تبين الحق الذي كتمته لأن كاتم الحق شيطان اخرس الذي يكتم الحق شيطان أخرص والعياذ بالله نعم وقد أخذ الله الميثاق على العلماء أخذ الله عليهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه لا بد من البيان نعم فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أن يحصل له زكاة, وطه يحصل له زكاة, وطهارة, زكاة وطهارة في نفسه أو يتذكر فتنفعه الذكر أن يحصل له اضطعاض وانزجار عن المحارم فأما من استغنى فأنت له تصدى أي أما الغني فأنت تتعرض والمراب بالغني هنا استغنى يعني عظماء قال شيخنا يعني عظماء مكة نعم <تصفيق> فأنت تتعرض له لعله يهتدي وما عليك الا يزكى وكان لسماحه الشيخ النباز رحمه الله درس بعد صلاة الجمعة في تفسير ابن كثير في بيته رحمه الله وربما يغشاه في هذا المجلس بعض الامراء فقال له بعض طلابه يا سماحه الشيخ لو جعلت مجلسا خاصا بالامراء والملوك عند الطعام ومجلسا خاصا بطلاب العلم ان فيهم الفقراء وفيهم يعني وهكذا فقال سماحه الشيخ تلا قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا قال هذه مجالسنا من أراد أن يأتي فليأتي ومن لم يرد أن لا يأتي ومن أراد أن لا يأتي لا يأتي لكن نحن بين طلاب العلم فقيرهم وغنيهم لا نحرج أحدا منهم نعم ما عليك الا يزكى اي ما انت بمطالب به اذا لم يحصل بمطالب له بمطالب به إذا لم يحصل له زكاء واما من فاذن عليك فقط البلاغ انما عليك البلاء وعلي الحساب انما انت منذر ولكل قوم هاد انت تبلغ من اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء لا تقل الناس لا يستجيبون لي أنا في بلدي غريب أنا في كازاخستان وحدي الذي أدعو للسنة أنا في فرنسا وحدي لا تستقل بنفسك ولا تحتقر نفسك قد تبلغ كلمتك الآفاق قد ينتفع بها أمم من الناس إن لم يكن في حياتك قد يكون بعد موتك الإنسان يبلغ أنت واجب عليك البلغ إذا كتمت فهذه لعنة تصيبك من الله عز وجل يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعهم ولياذ بالله أما الهداية بيد الله ليست بيد أحد نعم <تصفيق> وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وأما من جاءك يسعى قال شيخنا يعني ابن أم مكتوم عبد الله ويقال له عمر ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى فقيرا وكان من مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام من مؤذن الرسول عمر بن مكتوم وبلال بن رباح وغيرهما نعم كان رجلا أعمى وكان يؤذن صلاة الفجر صلاة الفجر مع أن صلاة الفجر تكون في ظلمة أم في ضوء في ظلمة كيف يؤذن صلاة الفجر هو لا يرى آه كان يقول له أصبحت أصبحت فيؤذن ابن مكتوب ادعو على جواز اذان الاعمى ان كان هناك من يعلمه بوقت الدخول الصلاه بدخول وقت الصلاه لا كراهه في ذلك خلاف لمن زعموا من بعض علماء ائمه المذاهب من انه يكره اذان الاعمى الصواب انه لا كراهه في ذلك طالما ان هناك من يخبره بموعد دخول وقت الصلاه نعم واما من جاءك يسعى وهو يخشى ان يقصدك ويامك ليهتدي بما تقول له فانت عنه تلهى اي تتشاغل ومنها هنا امر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ان لا يخص بالانذار احد بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والساده والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار ثم الله يهدي ثم الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وله الحكمة البالغة والحجة الدامرة نعم قال شيخنا سلمه الله عُتب النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف الأولى يعني هل, هل انشغال الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمل المكتوم هذا محرم أم خلاف الأولى ها؟ خلاف الأولى يعني يكره هذا فقط ليس محرما لأنه كان مشغولا بدعوة غيره من سادات القوم الذين لو أسلم أحدهم ربما أسلم معه قبائل من الناس ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عُتب على خلاف الأولى قال شيخنا وقدم الله تعالى العفو في عتابه قال سبحانه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ويقع منه صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى وكذا الصغائر هل النبي عليه الصلاة والسلام يقع منه صغائر الذنوب أم لا يقع يقع ولكنه يوفق للتوبه قال الله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم واستغفر لذنبك سمى الله عز وجل ذنبا يعني مخالفة لأمره سبحانه ولكن الانبياء يقع منهم الصغائر ولكن لا يقع منهم الشرك ابدا والكبائر ايضا لا تقع منهم وانما تقع الصغائر من الذنوب ويوفقون للتوبه قال الله عز وجل وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وهنا قال سبحانه واستغفر لذنبك نعم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعم قال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا محمد وهو ابن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتاده عن, عن انس في قوله عبس وتولى جاء, جاء, ابن جاء ابن أم مكتوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله عبس وتولى ان جاءه الاعمى فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه ما. قال قتاد فاخبرني ان مع أنه عوتب فيه يعني حتى الإنسان لو عوتب في شخص طالما أن العتاب بالحق لا يبغضه وإنما يكرمه إذا كان قد أخطأ معه إنما الصادق يكرمه لا أنه يبعده لا إنما يكرمه حتى ولو عوتب فيه نعم وهذا حال الصادقين المخلصين مع الله عز وجل نعم قال قتادة وأخبرني أنس بن مالك قال رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء يعني ابن أم مكتوم تكلم عليه <تكلم> <تكلم> <تكلم> مع أن الأعمى معذور أم غير معذور في الجهاد قال سبحانه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فالأعمى والأعرج والمريض ليس عليهم حرج المقصود في ماذا في ترك الجهاد في سبيل الله فإن صح هذا الاسناد ولعله حسن إن شاء الله فإن هذا يكون للمسعود اجتهاد منه رضي الله عنه ومجاهدة للنفس والأعداء أعمى ويخرج للجهاد نعم قال أبو يعلى وابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي عن هشام بن عروة مما عرضه عليه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن أنزلت عبس وتولى في ابن ام مكتوم الاعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أرشدني قالت وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين قالت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على يعرض عنه ويقبل, ويقبل على الآخر ويقول أتى بما أقول بأسه أتراه أتراه بما أقول بأسه فيقول لا ففي هذا ففي هذا أنزلت عبس وتولى وقد روى وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الأموي بإسناده مثله ثم قال وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنزلت عبس وتولى في ابن أمي مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة قلت كذلك هو في الموطأ ثم روى ابن جرير وابن وبن, وبن وبن أبي حاتم أيضا عن من طريق من طريق العوفي العوفي عافية بن سعد العوفي نعم من طريق العوفي عن ابن عباس قوله قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى قال بين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي قطبة بن ربيعة وأبا جهل, وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن ابي مكتوم يمشي وهو يناجيهم فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله فأعرض عنه رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه واقبل على الآخرين فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله امسك الله بعض بصره ثم, ثم خفق برأسه ثم أنزل الله عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه منفعه الذكرى فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجتك هل تريد من شيء وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء وذلك لما أنزل الله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى فيه غرابة ونكارة وقد تكلم في إسناده أين النكارة في هذا المتن متن هذا الحديث في قوله أمسك الله بعض بصره ثم خافق برأسه هذا منكر وهذا الإسناد ضعيف فيها العوفي وهو رجل يقال له عطية بن سعد ضعيف لعل فيه تشيع انظر عطية بن سعد العوفي هذا الإسناد ضعيف لا يصح والصحيح ما سبق نعم شيعي مدلس نعم نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر, عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلال يؤذن بالليل، فكلوا واشربوا حتى تسمع أذان, أذان ابن أم مكتوم. نعم. ضعيف شيعي مدلس. نعم. ضعيف شيعي مدلس. نعم. وهو الأعم الذي أنزل الله فيه. وهذا دل على مشروعية الأذان في صلاة الفجر. قد تنازع العلماء. هل هذا خاص برمضان أم هو عام طوال العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل يعني قبل دخول وقت الصلاة من السنة أن يؤذن مؤذن فكلوا واشربوا لأن بلال أذان بلال ليس لمنع الأكل والشرب وإنما لماذا ليرد قائم الليل. الذي يقوم الليل إذا سمع الأذان الأول يحاول يختصر في صلاته حتى يتسحر إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني الأذان الصادق وعلامة الأذان الصادق أنه خيط في جهة المشرق خيطان أحدهما أسود والآخر أبيض دليل على طلوع الفجر أما الفجر الكاذب الذي هو الأول بالليل فيكون كذنب السرحان يعني ذيل الذئب ويكون ضوء عمودي في السماء بخلاف الفجر الصادق فإنه خيط أبيض واخر أسود في جهة المشرق ويرى في الأباك الصحراوية وحيث يوجد ضوء يرى واضحا نعم نعم عطية صادوق مدلس. مدلس نعم وكان شيعيا مدلسا نعم وهو الاعمى الذي انزل الله انزل الله فيه عبس وتولى ان جاءه الاعمى وكان يؤذن مع بلال قال سالم وكان رجل رجلا ضريرا ضريرا البصر فلم يكو فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الشم بذوق الفجر الذن وهكذا ذكر عروة بن زبير ومجاهد وأبو مالك وقاتلت وضُغف الضفاده في بعض الروايات يقولون له أصبحت أصبحت وهذا أقوى من هذا الإسماعل لأن هذا الإسماعيل عبد الله بن صالح وهو ضعيف عبد الله بن صالح <تصفيق> نعم نعم في البخاري ومسلم نعم البخاري والمسلم أي حديث؟ هذا. إلى بزوء فجأة ذن. لكن أصله أصله لكن بهذا المتن عند ابن أبي حاتم وفي إسناد عبد الله بن صالح ضعيف. نعم. وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد والضح... والضحاك, والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أمي مكتوم. والمشهور أن أن اسمه عبد الله ويقال ويقال عمر والله أعلم. نعم هو أيضا الذي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن المدينة كثيرة السباع والهوام وإنني رجل أعم فأذل أن أصلي والنخيل إن المدينة كثيرة إن المدينة كثيرة السباع والهوام والنخيل واني رجل اعمى فاذن لي ان اصلي في بيتي فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى بهذا الاذن ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اتسمع النداء قال نعم النداء يعني الاذان قال اتسمع النداء قال نعم يا رسول الله قال ها قال فاجب ومنه استنبط الفقهاء أن صلاة الجماعة واجبة على من يسمع الأذان ولكن الأذان بالصوت المجرد بدون آلة لأنه هو الذي كان في زمن التشريع زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن سمع النداء فلم يلبي فهذا عنده علامة من علامات المنافقين قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد كنا يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين يعني مريض ضعيف يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق من علامات المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة والعياذ بالله بل ذاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن صلاة الجماعة شرط في قبول صحة الصلاة وأنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لأن صلاته باطلة وقال الجمهور إنها سنة مؤكدة وقال الحنابلة إنها واجبة وتركها معصية ولكن ليس مبسلا لها وهذا أعدل الأقوال وأحسنها أنها واجبة ومن صلى وحده صلاته صحيحة وإن كان ابن تيميه يرى أن صلاته باطلة ولكنه آتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أمرت بالصلاة فتقام ثم امر رجلا أن يصلي بالناس ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة يعني في جماعة فأحرق عليهم فأحرق عليهم فأحرق عليهم بيوتهم بالنار والتحريق بالنار لا يكون في ترك سنه وانما يكون في ترك واجب وبعض الناس يتلاعب في صلاه الجماعه وحجه انه مسافر او انه يعني تعبان او مرهق ما معنى مرهق وتعبان ان كنت مريض لا تتحرك حتى ولو كان يحمل كثنان إلى المسجد كما قال المسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا عنها إلا منافق معلوم النفاق وقد كنا يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف بل إن الشخص قد يلعب به الشيطان يقول أنت مسافر الآن وما في داعي في صفح حتى لو أنك مسافر صلي يا اخي في جماعة كيف تعيش بدون صلاة الجماعه كيف تجد قلبك بدون صلاة الجماعه تصلي في البيت كالنساء والصبيان من الذي يصلي في البيت من الذي صلاته في البيت افضل من صلاته في المسجد المراه صلاتك في بيتك خير من صلاتك معي اما الرجال صلاته في المساجد لمن بنيت المساجد اذا قلت انت انه سنه يعني مش لازم اذهب المسجد هي إذن تخرب المساجد والله قال انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك ان يكونوا من المهتدين وأيضا لا يليق بك وانت صاحب لحية أن تمشي في السوق والآذان يؤذن وأنت تلعب في السوق وتشتري وتبيع والصلاة مقامة هذه دعوة للناس لترك صلاة الجماعة وفي بلاد التوحيد في السورية لا يمكن تجد محلا مفتوحا في الرياض بالذات حيث وجد العلماء لا يمكن توجد محل مفتوحا أبدا أثناء الصلاة وإذا وجد فإنه يؤدب بالسجن وغلق هذا المحل تماما لا يفتح أبدا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد فيجب على كل مسلم في عمله وفي دكانه وفي محله وفي بيته سمع الأذان يجب عليه أن يلبي المؤذن فإذا لم يلبي فهو منافق عليه علامة من علامات المنافقين والعياذ بالله والله قال واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليل علامات المنافقين التكاسل عن صلاه الجماعه والعياذ بالله نعم نعم عبد الله بن صحيح لعله المصري قال كاتب الليث بن سعدهن نعم عفواه صالح بن محمد مسلم ابو صالح المصري كاتب الليث صدوق كثير فقط وكان فيه غفله من صدوق ماذا صدق ماذا كثير الغلط, كثير الغلط. نعم ثبت في كتابه, في كتابه. في نعم نعم نعم وقوله كلا إنها تذكر أي هذه الصورة أو الوصية, أو الوصية بالمساواه بين الناس في إبلاغ العلم من شريفهم ووضيعهم وقال قتادته والسدي كلا إنها تذكر يعني القرآن فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه نعم وقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أي هذه السورة أي هذه السورة أو العظة وكلاهما متلازم بل جميع القرآن في صحف مكرمه اي معظمه موقره مرفوعه اي عاليه القدر مطهره اي من الدنس والزياده والنقص وقوله بايدي سفره قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكه وقال وهب وهب بن منيه ابن منبه هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال قتاده هم القراء وقال ابن جريح وابن جرير ابن جريج, جريج, جريج, <تصفيق> ابن جريج عن ابن عباس السفرة بن بالنبطية القراء بالنبطية بالنبطية القراء وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة والسفرة يعني بين الله وبين خلقه ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير كما قال الشاعر وما أدعو السفارة بين بين قومي. وما أدعو بين بين قومي. وما أمشي بغش إن مشيت. نعم. البخاري في صحيحه سفر الملائكة سفرت. اصلحت سفرت أصلحت بينهم. وجعلت, وجعلت الملائكة. وجعلت الملائكة إذا نزلت. بوحي بواحي الله وتأديته, وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله كرام باره أي خلقهم كريم حسن شريف. خلقهم. أي خل خلق. قال شيء قال كري على شيخنا سلمه الله خلقهم. ها خلقهم وفي الشعب خلقهم ممكن كلاهما محتمل. خلقهم كريم حسن شريف أو خلقهم كريم حسن شريف نعم وأخلاقهم وأفعالهم ببارة طاهرة كاملة ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران أخرجه, أخرجه, أخرجه له أجران الذي يقرأهетров ماهر به يعني بالتجويد وتحسين التلاوة هو حافظ جيد فله مع السفرة الكرام البررة يعني الملائكة والذي يقرأه عليه شاق ويجاهد نفسه في تعلم القرآن له اجر القراءه واجر التعلم والمشقه في التعلم حتى الذي لا يحسن التلاوه عليه ان يختم القران ويجتهد مع القران بعض الناس لا يمسك المصحف ابدا ولا تكاد تراه يختم كتاب الله ولا مره واحده في السنه الا في رمضان هذه هذا من هجر كتاب الله سبحانه وتعالى وتراه طوال الليل والنهار امام الشاشات وأمام النت والفيسبوك الفيسبوك هذا الذي خرب كثيرا من الشباب خرب عقولهم وادخل الشبهات عليهم يدخل على قناة هذا وعلى موقع هذا من المنحرفين الضالين فانحرف ويظل من حيث يظن أنه مهتد والعياذ بالله مع غفلته عن طلب العلم فإذا أصاب ذلك لا يطلب العلم ويدخل على قنوات ومواقع وصفحات المنحرفين فينحرف قلبه ويظن أنه على الجادة لا سيما إذا صادف ذلك قلبا في غفلة عن نفسه ومعجبا بنفسه فهذا نعم المصيرة له والعياذ بالله نعم لعلنا نكتفي بهذا قدر في التفسير نعم